الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمقضلين سيدنا يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المثلث رحمه الله باب الحظانة الحظانة المقضر محوظ من قوله حظن الشياء يحضنه حضانة إذا ظنه إليه والحضن من الإبت إلى الكشف ويشمل ذلك العربين ما تحت العبد والصدر وثمية الحضانة بهذا الإثم باجتماعها على ظن محضون وهو الشخص الذي يعجز عن القيام بأمور نفسه لصغر أو جنون أو عثه أو غير ذلك وبالحضانة يتعلق بالقيام على حقوق الضعفاء من الصغير والصغار وكذلك أيضا المجنون والمعتوف ومناسبة بالحضانة لما قبله أن المصنف رحمه الله بيّن شقوق النفقات كما تقدم معنا وكذلك قسم وبيّن أقسامها أقسام حقان النفقات فننسب بعد ذلك أن يبين حقا خاصا بالصبيل والصغير والمجنون وهو حق الحضانة وتقديم ذات النفقات على ذات الحضانة ندني على أن النفقات لا تخطف بنوع معين من كل وجه ولكنها أشمل وأعلم حضانة ولكن الحضانة بعض العلماء يراها خاصة بالصغير فلا تشمل الكبير كالمالكية وإن كان جمهور العلماء رحمه الله على أن الحضانة تشمل الصغيرة وتشمل الشيخ الكبير والزمن وما في حقنه ونظراً لأن الحضانة تحقص بنظم خاص فالأنسب أن يبدع بحق العام قبل الحق أو خاص من باب التدرس بالأعلى من الأعلى إلى ما هو دونه والحضانة هي القيام بأمور من لا يستقل بنفسه القيام بأمور من لا يستقل بنفسه وتربيته وتربيته ودفعوا الضرر عنه او ما يهلكه ولذلك تشتمل حضانة على القيام على مصالح الصغار ورعاية هذه المصالح بما يكون فيه الخير للطغير او للمجنون اذا كان المحضون مجنونا او للشيخ الكبير الزمن اذا تحمل وليه مصالحه وقام على رعايته فبتحسين المصالح يشمل ذلك تحسين المصالح من رعايته في نونه ويقضته لمتابعة أحواله والإشراف على تعليمه وتأذيبه وتطويمه ودلالته على خير دينه قدره وآخرته فالطبيق والصغير سواعي الصغير سواعي كان ذكرا أو أنثى يحتاج إلى من يرعى شؤونه ويقوم بأموره فيرعى شؤونه مادديا ويرعى شؤونه معنويا والحضانة تتكثر بالله بالكلمة والإسلام جعل هذه الحضانة إلى شخص مخصوص بشروط مخصوصة لا بد أن يتوصلها فيه وجعل لهذه الحضانة أمورا ينبغي على الحاضر أن يقوم بها على وجهنا وجعل لها أمداً وغايةً تلفه عند بروعها إليه وكل هذا يضيمه ظلماء رحمه الله في باب الحضانة ستكون المسلف رحمه الله باب الحضانة أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بحضانك الصغير ومن في حكمه يسمى هذا ثلاثة ثلاثة الجانب الأول بيان من هو الشخص الحاضن ومن هو الأولى والأحق الحضانة والجانب الثاني بيان من الذي يقضن هو الشخص المحضون. والجانب الثالث بيان ستة الحضانة والمتائل والأشتان المتعلقة بها قال رسول الله صلى الله عليه تجد لكهل صغير ومعتوه ومجنون تقول رسول الله تجد لخل صغير ومعتوه ومجنون تجد بمعنى تسكت فالحضانه ثابتة انما بسبب الصغر او الجنون والعته وبناء على ذلك لا حضانة لكبير بالغ إذا كان عاقلا فإنه لا حضانة عليك إلا إذا كان شريفا كبيرا لا يستطيع أن يقوم بأموره ومصالحه فأفتا طائفا أن علم رحمه الله بأنه في حكم الشخص المخلون لكن هذا فيه تفتيب إذا غيب عن عقله غاب عنه عقله فإنه لا اشتاد فألحق بالمجنون وإذا كان فيه خرق او سفه انفق بالنحجور عليه فإنه رحمه الله انها تثبت اذا كان المحبون صغيرا سبعا كان دشرا او كان انت والسبب في هذا ان يصغير ضحيف الحق لا يفتم القيام ورعاية من صاركه والقيام على نفسه وبناء على ذلك لابد من شرس يقوم عليه ولهذا قال الله عز وجل وكفّلها زكريا تجعلها في شفالة من هو أكبر وهذا يدل على علماء الصغير يحتاج إلى من يكفره أم يقوم على رعايته وهذا ثابت بالسنة وإجماع العلماء وقال بعض العلماء الحضانة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع فالذين يقولون أن هذا الحق يفهد بالكتابي استدلون بآية آل عمران التي تقدمت وكصلها الزفرية وشرع من قبلنا شرع لنا ما لدينا شرعنا بثلاثة وأما دليل السنة أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث عمر بن شعيد عن أبيه عن جده أن امرأة أكت إليه فقالت يا رسول الله النبي هذا كان بطني له رعاء وفدي له سقاء وحجري له حواء ثم طلقني أبوه ودعم أنه آخذه مني وفي الواية أنه ينتجعه مني فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مال تنسخي فقوله عليه وسلم أنت أحق به إكداف من الحضانة كذلك أيضاً جاء في حديث أبي مرارة الرجل الحديث الأول حسن حسن الإسناد عن رواية الوليد من المسلم عن عمر المشعيش والرواية في السنن بالعنعنة وهو مدلث ولكن هناك رواية البيهقي صرح فيها بالتحديث وحديث عن المشعيش عن أبيه عن جدي حسن وعقائف من علماء رحمه الله ويحسنون عنها من الحسن وأما بالنسبة للحديث الثاني فهو حفيفة بهريرة رضي الله عنه فهو غير الله حكم علماء والأئن وفيه أن رجلاً وامرأة اختصنا في صدي لهما فقال أبو هريرة رضي الله عنه أقبلون بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قصة رجل من رأى كنازع في صدي خمرهما يستهن عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام هذا أبوك وهذه أمك فاختر إليها الناشئة فاختر أمنا وهذا الحديث الثاني يسدل به الغلماء عن انقطاع الولاية بعد الحضانة بمثلة التخيير بعد الثقر سيئة الكلام عنها وأجمع الغلماء رحمه الله على أين الصغير تثبت الحضانة في حقه وهذا بإسماء العلماء حسن الله على أن الصغير ذكر كان أو أنت أنه لا بد له منحاض وجالك على التفليل الذي سنذكره في قرابة المحضون أمن أو هو أولى بحضانته ثم إن دليل العقل يؤكد ما تقدم فإن الصغير قافر في نظره قافر رعاية مصالحه وذلك أمرنا الله بحج عليه وقال تعالى ولا تأتي السفهاء عنوالكم وأمر بالحج على اليتامة فهذا يدل على أن الصغير احتاج إلى من يرعاه وإذا كان الصغير غير قادم على رعاية مصالحه فإنه ينبغي أن تشند الرعاية لمن هو أهم وأحق من يقول بذلك قرابته ومعكوهم ومجنون العتا ضرب من الجنون والجنون من القسم إلى قسمين القسم الأولى الجنون المستبيل والقسم الثاني الجنون المتقطع فإذا كان الشخص به جنون مجنون فإنه يغلى عليهم من يقوم على شأنه ورعاية المطالفين وهذا طبعا قول الجمهور العلماء رحمهم الله على أن الحضانة تكلف الكبير إذا كان بالعن جنوني وأما العتا يقول من ضرب من الخرق يعني يكون ناقص العقل ليس مجنون من كل وجه ولا عاقل من كل وجه وضرب ما يميز بالأمور بعض الأرحيان يميز باين يعني يخلص هذا نوع من العتا وقد يكون بأسباب الحوادث يضرب على رأسه ويكون يكون من الخلق وعدل كميز من أمورنا صلى الله عليه وسلم والآفية فالمقصود أنه إذا كان قافراً في نظره في مصالحه من سواء كان سبب القصور صغراً فيه أو كان سبب القصور عدم نزيد العقل أو ضعف العقل والإدراف فإنه يولى عليه من يكون عنه وَالأَفَقُّ بِهَا أُمَّمْ قوله رسول الله وَالأَفَقُّ بِهَا أُمَّمْ هذا ترتيج للذين يقومون بالحضانه ترتيب للاشخاص او لمن له حق الحضانة فالحضانة تسقط للام ثم امها وإن علقت بمحل الاب ثم الاب وامه وإن علقت قومه وامه او ينقل بيد المحضون و بعد ذلك الحضانة للجد ثم امه وعِعَانَت بمثل الإنان ثم للأخت الشقيقة ثم للأخت لام ثم للأخت لاب ثم بعد ذلك الدخالة للشقيقة ثم دخالة الأم ثم الدخالة لاب ثم العنة للشقيقة ثم العنة لام ثم العنة لاب ثم بعد ذلك تسلط الحضانة لخالة الأم العنى خالت الأم الشفيقة ثم خالت الأم لأم ثم خالت الأم لأب ثم عمت الأب الشفيقة ثم عمت الأب لأم ثم عمت الأب لأب ثم بعد ذلك بنت الأخ الشفيق ثم بنت الأخ لأم ثم بنت الأخ لأب ثم بنت خالة الشفيقة ثم بعد ذلك لبنات اعمام الاعمام اعمام الاب الاشقاء ثم العمات بنات العمات الشقيقات انا نحن في قالب الترتيب الذي تقدم فعمات الاب الشقيقات ثم بعد ذلك بنات بنات العمات الشقيقات بنات العمات بنات العمات الاب ثم بعد ذلك لاقرب عاصب من للأولياء المحظون هذا بالمسوى للأصل في التقليل رعية في جهة الأم يعني رعية تقليل جهة الأم لأن الحضانة بالأمنات ألصق لها بالذكور ولذلك قدم المبي صلى الله عليه وسلم حضانة الأم على حضانة الأس وقد قال صلى الله عليه وسلم وحديث المرأة الذي تقدم معنا أنت أفق به ما لم تنفشي الذي اختصم هنا عندنا الأب وهو الزوج والأم هي الزوجة فدينا عليه الصلاة والسلام بقوله أنت حطابا للزوجة وهي أمه المحمول أحطت به ما لم تنتحي ما لم تستزوجي فهذا أصل عند علماء رحمه الله لأن جهة الأمومة مقدمة ويراعف الحضانة إلى جهة الأمومة وهذا لك أنه عين الشكمة والطواب فإن الطفل والطريق يحتاج إلى الرعاية والحنان من الأم والحنان من الإناث أكثر من الحنان من الذكور والرجال والرعاية للمصالح مصالح الصغار من الإناث أبلغ من رعاية الذكور فإن في الرجال من القصونة والأمث والقوة ما لا يختار وفي الإناث من الميل والصبر وتحمل عزية الأطفال والصغار ما لا يخطر فأعطى الله عز وجل كل الذي يحقه حقه ومن هنا قدمت جهات الأمهات فما يلاحظ مثلا عندنا الثوات إذا تنازع إذا وجدت أخت شقيقة أخت أب وأخت أم قدمت الأخت أم على الأخت لأب وإذا وجدت عنا شقيقة وعمى لأب قدمت وعمى لأم وعمى لأب قدمت العمى لأم على العمى لأب وهكذا فهذا كله رأى العلماء رحمه الله في الأفضل الشرعي في تقديم الإناث على الذكور ثم أمهاتها القربة في القربة الأولى والأحق الأم وذلك لقوله علي الصلاة والسلام فكذي جعلني بن شعيد على عن, عن جده أنت أحق به ما لم تنتهي فقول عليه السلام أنت في أحق فيه دليل على أن الأم مقدمة في الحضانة وهذا بإجناع العلماء رحمه الله من شيف الحصول أن الأم أولى وأحق بالحضانة والجارسية التي تقوم على تربية ولدها ورعاية شؤونها فأولى من حضر الصبي وقام به الأم ثم أمها وإنها لك لأن أم الأم كالأم وهي أم ولذلك تنزل منزلة الأم عند فضل الأم وهي بعد الأم في الترقيد يعني أمها كأمي وأم أم وأمي أمي أمي وهي جدة المحبول وجدة أمي ثم أبه ثم أبه من أهل العلم من قدم الأب على أم الأم ومنهم من جعل جهة الأم مقدمة على الحصل لرعاية الشرع لها فقالوا أن الأب يكون بعد رقب أمن الأن وجود مانع في أمن الأن والأب له حق تبدو على ذلك حوله عليه الصلاة والسلام بالمرأة أنت أحقه وأحقه فيغة أفعل في لغة العرب تدل على الشراك في أي فأكثر وأن أحدهما أكثر أو أعظم منذية من الآخر فإذا قيل محمد أعلى من علي فأفهم أن محمد وعلي كل منهما عالم ولكن نوذلة محمد أعلى من منذلة علي في العلم فهذه طيقة أفعل تطبيق التشريف والنذية بالتطبيق جاثم لما قال عليه السلام أنت أحق به مالا أنت فيه أثبت عليه السلام من الأب حقا ولكنه ضي أن الأم أولى وإلا لأفضل لأ دعوة الأب من أصلها وقال لا حق له في ذلك ولكنه لما قال أنت أحق بل لأ لأن بالأب حق في حظانكم ولدي ولأن في الأب من الشفقة والحمان والرعاية والقيام بالمصالح ما لا يختار وفيه من القدرة على رعاية من الصالح الصغير ما نيش في الأم عند وجود الحاجة لحقوق الصغير عند الناس ونحن ذلك هو يحتاج الصغير إلى تعليمه او تأديد أو دلاله على صمأة او حشة فالأب هو الذي يتولى إخراجه لذلك والقيام عليم ومسابعته أمره بذلك وحفظه عليه م. ثم أم هاته. ثم أم هات الأب أم هو أم أمه ومعلكم ثم جد ثم جد أن من الجد منذ منذ منذ الأب والجد أب من وجه فذلك قال الله تعالى من لتأديكم إبراهيم فالأب الجد لمنذرة الأب على ذلك أصول الشريعة هما تنزل جب منذلة الأب فإذا من منذل الأب أو كانت الأب مانئة في الحضانة إلى جب ثم أمهاته كذلك ثم أمهات الجب كذلك يعني لهم الحق في الحضانة لمنذل منذلة الأب فإذا أصبح عندما في الأصول الذهاب الثالث الأم ثم تليها أمها وإن عليك ثم الأب ويليه تليه أمه وإن عليك ثم الجد وتليه أمه وإن عليك هذه ستة, ستة كلها مرتب من جهة الأصول من جهة الأب ومن جهة الأم ثم أخص لأبوي ثم أخص لأبوي أي أخص شقيقة فإذا لم يوجد واحد من هؤلاء السكتة انتقلت الحظانة إلى فرع الأصل ننظر للترتيب الأصل عندما من جهة الأب والأمر وأصل الأصلي من جهة الإناث ومن جهة الذكر من جهة الأب وبعد ذلك انتقل إلى فرع الأصل وهي الأخر قد بينا أن هي التي شاركتها في أحد عصريك أو فيهن ماني فهنا الاخت الشقيقة لها حق الحظانة وفيها من الشفقة والخنان والعطر لأنها صنو المحظوم ولا شك انها رعاية ترعى من صالح اخيها في الاخت الشقيقة لأنها ادت من جهتين ثم تليها الاخت لأم احمالا لقص الشريعة البكين جهات الامهات على جهات الاباء ثم الأختي ألف فهذه كلها هؤلاء من نصف الثلاث من جهة الأخوة فتقدم الشقيقة من بعدها, من بعدها لألف فإذا من نجد شيء من الأصول أو وجد وفيه نالع كأب تاثر على الأب والأم مختدة ونعاذ بالناس وليس هناك من خراب بعد الأصول ان الاخت الشقيقه انتقلت الحضانة اليها فان لم تجد اخ الشقيقة أو بها مال يحق إلى الاخ يؤم فالا لم توجد او فيها مال ينقل إلى الاخ فاب ثم لامي ثم لابن ثم خاله لابوي ثم خاله لابوئي اي تستحق الحضانة الخالة الشقيقة والخالة الشقيقة هي كل امة شاركت الام في أصليها وأما الخالة لأب أو أم فإنها شارك في أحد الأصلي فالخالة تنجل منذرة الأم في الحضانة والدليل على ذلك ما فجف الصحيح عنه على الاصطراف والسلام أنه لما فجف مكت جاءت في التحنزة كصيح يا عم يا عم يا عم فأخذ فقال علي رضي الله عنه لفاطنة دونك فدنت عنك خديها واحتمليها فحملتها فاطنة فتصم فيها جعفر بن عزي طالب وزيد بن خارفة وعلي بن عزي طالب فهذه هندمت في حنزف لعزي طالب عن رسول الله رسول الله وسلم وهندمت أخيه من الذي صلى الله عليه وسلم عنها وكان بعض العلماء يقول يأخذ لهذا رحمة الله رحمة الله عليهم منحظاً رصيفاً يقول هذه جنس صغيرة يثينة عقلت أنها من الرضاء يتنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا, يا عم وهو عم من الرضاء يقول في الدنات الدين تستجهل حتى علمها من المعدد انظر كيف كان يراعى تربية الزنات وكانت الأم تربي لأن أباها من يسن القتل رضي الله عنه ورحمة الله تشهد شيء أحد وهذا الشخ مكة والمساسة الضعيدة لأن هذا أقلت من أنها من الرضاة في لأنها من المسلم والقراطة من المسلم لأن الزنج كانت تربى في تقلق فيها وكانت تقلق فيها تقلق فيها أما اليوم لربما دخل عليها عميها ودخل عليها خالها وقريبها من المسلم وألطقت ناس منها فجهلتني للعوة كل هذا نساء الله سنونا هذا يسبب او بيفرض بتربط اسناد فرضنا الى المربيات والعاملات وفرض المناهات في واجبهن من الرعايه الشاهد ان هذا الحديث تعلق في ابي صغير وصاحب فيها اوضع ثلاثه علي بن ابي طالب يقول ابن عمي انها ابنته انها ابن عمي وكذلك يقول جعفر رضي الله عنه وارضاه لكنه قال وحالتها تحتي وقال زيد من حارثة إنها ابنة أخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر بين زيد من حارثة وكذلك بين زيد من حارثة وحمجة رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام الحالة بمنزلة الأمي هذا من أقضيات عليه الصلاة والسلام قضى في هذه الخرسومة وفصل في الذي فصل به ربه السبحانه وتعالى وخير الفاصلين فقال الخالة بمنزلة الأم وهذا في الحقيقة ينبغي أن يلحظ في أن علي رضي الله عنه وجعفر كل منهما أجلى بالشبه الذي هو من جهة من كل منهما ارتضى بالعمل في من جهة الأصدى أقراض منزودا لكن جعفا رضي الله عنه ورقا أصضل من جهة وجود الزوجة التي هي خالة ومن هنا قال عبد الله صلى الله أخالة بالمنزلة الأم وفضلت لهذا الوزن ومحمد الشاهد يقول عبد الله صلى الله أخالة الأم حيث دل هذا النص على أن الخالة تمزل منزلة الأم ومن هنا أجمع العلماء رحمه الله على أن الخالة لها حق في الحظام ثم يؤمن ثم لا. ثم المصاله لابويه قالوا الابوي والخال ثم الخاله لابنائ ثم انما كان مالك ثم انما كان ذلك تقدم الشقيقة لانها ادنى من جهتي ثم تقدم الخال الى الامه بنت ثم تقدم بعد ذلك الام لابن لا. ثم صارت امه إذا انتهي من خالات المحضور وانتقل إلى خالات الأم والخؤول جاء في مجهة الأم ليقدم فيها الخالة الشقيقة خالات الأم الشقيقة وهي التي شارفت أم الأم في أطليها انتعينا من الخالة التي هي أخذ الأم أنه ينفقل إلى خالة الأم فخالات الأم تقدم الشقيقة على التي ثم تقدم التي لامها لمنتي ثم خالات ابيه ثم خالات ابيه يعني جهه القاوله من جهه على القاوله من جهه الاب يقدم فيها ثم الخلاص لام ما الذي تقدم نعم اما مات ابيه ان مات ابيه ان يراعى فيه نفس الشقيق العنى الشقيقة ثم العنى لأم ثم العنى لأب هذا من جهة عماس الأب والأم لا لا يراعى أو لا حقا لعماس الأم وذلك لأن لأنهم يدين لأب الأم وهم ذو الأرحام وليس من العصبة ومن هنا لا حق لعماس الأم من جهة الترتيب الذي دفرناه في الحظامة ثم بنات إسواته وأطنواته ثم بنات إسواته بنت الأخ الشقيق ثم بنت الأخ لأمه بنت الأخ لأب وبعد ذلك بنت الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت لأم ثم بنت الأخت لأب هذا بالنسبة للترتيج الذي اختاره من حمد رحمه الله من أهل الإنجر من يقدم جهة الأشقاء على جهة حناة الأصول وخلاة الأصول وذلك بمكان القر المشارسة بالأصل ويرى أنه مقدمون وبناء على ذلك يقدم البنوغة كما حصل خلاف الفرائض من سائل الفرائض وسيكون إن شاء الله تعالى نعم ثم بنات اخوانه واماته ثم بنات اخواني بناسل ثم بناسل اعمام الام ثم بناسل اعمام الاب ثم بنات العنس الشقيقات ثم بنات العمات الام ثم بناسل العمات الاب على نفس الترتيب الذي ذكرناه يوم الاستاذ واحد يقدم فيه جهه الام على جهه الاب ثم, من إلى أصول. بنات ثم بنات أعمان أبيه، ثم بنات عنات أبيه إذن تهي من الخرأ، وهو الحاضر في نسبة إليه، انتقل إلى أصوله بنات عنات أبيه الشقيقات ثم بنات عناته لأم، ثم بنات عناته لأب أول شيء عماني. بنات عنامه الشقاء ثم بنات عنامه لأم ثم بنات عنامه لأرض ثم بعد ذلك انتقل إلى بنات عناته الشقيقات هم لأمن ثم لأرض والسبب في هذا أنه تقدم الذكورة في الأخوة قدم بنات الأخوة الشقيقات ثم بنات الشقيقات لأن العصب من جهة الشقيقات أقوى منها في الإناث الشقيقات وكذلك بمشكل العنامات تقدم طرع العناس والعنام على طرع العناس والعنام من جهة العصبة وأن الله بنفس من جهة النورة على العصر بقية كما هي كلهم عناس لكن يبقى قوة التعصيل ومن هنا تقدم الدناس الأعنام الشقيقات ثم ينهي دناس الأعنام لأم ثم دناس الأعنام لأد ثم ذناك العلمات للشقيقات ثم ذناك العلمات للأم ثم ذناك العلمات لأب ثم نذاك العصبة الأقرب فالأطرب ثم ذاك اللي باقي الأطرب فالأقرب هذا أصل عند الرنى رحمه الله وفئة إن شاء الله تطريره أكثر في القرائب إنه يقدم طبعا أصل تقديم الجهار ثم القرب ثم القوة فبندها في ثم وثم بقرضه وبعدهم التقديم بالقوة سيجعلها فلو وضعت مثلا آآ بنت عم وبنت ابن عم لا شكرا من ابن عم يقدم على في ابن عم بالنسبة لمنزع الحصابات بعد انتهاء قصود فيقدم الأقرأ ويقدم الأقوى مثلا ذكرنا في الشقيق صنعه الأب وأم يعني تقدم جهة الشقيق انا جهة أخوة في الأخوة والعمومة والخؤولة قدمت الشقيق على الأم لأم ولأب لأن الشقيق أدل بوافقة تلك من ومن جهة الأم ولكن الذي لأب أدل من جهة بوافقة تنوافقة إنه من جهة الأم من جهة الأب ولذلك يراعى في تخديم العصرات هذا العصر فإن كان أُنثى فمن محارينها فإن كان الشخص محظوم أُنثى فمن محارينها وقدم المحرم مثلا لو لها ابن عم ابن عم أحدهما بينه وبينها رضاها فهو أخوها من الرضا فهذا مقدم على ابن عم ليس لذين محرم ولذلك القريب محرماً وارثاً ويكون وارثاً غير محرماً ويكون محرماً غير وارثاً فيراعى المحرمية تراعى في ما تضم مثل لو فرضاً إنها قربت فيهم خطة. فانقطعت الحضانة ويجيب مانع الكفر لكن لها قريب ابن أمن وأراد يقوم بحضانتنا قال هذه قريبة أولاد الحضانتنا فننظر إذا كان له ليس بذين محرم منها ما هي محرمه بينه وبينها فحينئذن نظهر طائفا من الغلماء رحمه الله إنه لا حضانة له أمن وتمثل القضانع إليه الحاسم وقال بعض العلماء لا تمثل إليه ولكن قال له اختر شخصا من من بينه وبينها رضاعة من صاهرة يكون من ذو الأرحام فيكون اختياره لهذا الذي من ذو الأرحام موجبا لتقديمه على بقية القرابة من ذو الأرحام الشاهد ان القريب الذي ليس جديد المصرب ابن الأمن هذا يرث لو ماتك يرثه لأن هذا أنفاء عصبه ولو ماتك وليس لها ورث يعني بقية الناس وورث الناس كله إذن وارث من الأقربين أصحاب الفروض أو العصب الأقربين فهو وارث ولكنه ليس جديد ففي هذه الحالة إذا وجدت العلاقة فابن العمن أحدهما بينه وبينها رضاعة فابن عمن وعمن الرضاعة والغان الرضاعة في صلة المحرمية خدم على الذي لا محرمية بينه وبين المحرم السبب في هذا أن هذه المرأة إذا حظنها من ليس بمحرم منها لن يؤمن قد تكون فيها فكرة تتعرض الحرام الأصل في الحظانة لما قرها ويتسبب في إهلافها فبناء على ذلك لا, لا يتولى الذكر الحضان على الأنفة إذا لم تكن هناك محرمين ثم لذوي أرحامه ثم لذوي أرحامه وهو خالق مشكل المرأة انتقل لهم ذوي الأرحام لهم حق وأرحام بعضهم أولاد بعضهم في كتاب الله وعلى التفصيل الذي سنظيمه إن شاء الله بمراكب ذو الأرخان في القرائب ثم نحق أبو الأم هذا نحرم فريساً من الحضانة الأصل ويعتبر من ذو الأرخان ونحرم أيضاً لو كان أبا منها فهو جدها جدها من فهذا لو تحق لا يدل حق الحضانه كنقول مين اولى لا ما يتم لو حق حضانه اوجد هؤلاء الذين يتقدمون لانه حق واولى فاذا فقدوا هذا كثير من الناس في حاله مثلا الكافل اذا اسمن وانقطعت قرابته لانه بجد لدى جد رحم جدا جدا يعني ليس ان يموت ولده بين المسلمين يجول ولده بين المسلمين ويموت في هذه الحالة يفتم بحضارته إلى قريبه ويجب مثلا أخوان أخوان من بول أرحان أخوان من بول أرحان ومحرم وليس بوارثه أكبر من المحارم ولكنهم من الذين لا يكون قد ينا أن القرابة فيه من هو محرم ووارث وفيه هو وارث غير محرم وفيه من هو وارث محرم وبناء على ذلك ينظر في بول الخال، وابن الأخ لأم فينظر في تفتيجهم على الأصل الذي ذكران سنقدم أبو الأم على ابن الأخ لأم في تعلق ذلك بالأصل وجهة الأخوة تبع لجهة الجدودة على تفتيج سنضينه إن شاء الله في تفتيجه والأخانيين ثم نفاتنا ثم للحافة إذن عندنا الأصل الذي ذكرناه ثم العصبات،, أولا، ثم العصبات ثم العصبات ثم ذوي الأرحام ثم بعد ذلك الحاكم والحاكم الأصم في ولايته على الصغير وحيامه بأني حضارته قوله عليه الصلاة والسلام فالسلطان ولي من لا ولي له وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في السنن وهو الحديث صحف وغير واحد من العلم صمم الله دين فيه نبيه صلى السلطان ولي من لا ولي له فإذا انقطعت ولاية من الأقرداء من من ذكرنا ومن ذو الأرحام ما وجدته أقرداء ولا عقب ولا ذو أرحام انتقلت وما يطور إلى الحاسم فهو ولي من لا ولي وإن انتنعنا له الخضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعدهم وإن انتنعنا له الخضانة وإن انتنع له الخضانة هذا طبعا على وجه هذا العلماء هل الخضانة حق واجب لاختيار فيها للحاضن أم أنها حق تخيري يقول له هذا حقه إن شئت أن تلي خضانة صغير وإن شيء أن تفرق ينتقل حقي لا من ذلك وجهة من رحمه الله لذلك الغلماء يقول الحضانة حق واجئ وهذا القول من من يفصل ومن من يطلق ومن يفصل يقول إذا كان الشخص المحدود لا يقبل غير هذا غير الأم أو لا يقبل غير الأرض وثدفت إلى يسوي دون وجود هو حق قبله يجب على ذلك الاب تجب على الام حضانه وليس لها حق التطليق وليس لها حق التوليه منها كفرط الصبيب فاذا فرطت اجبرها القاضي واجبرها الام من والي عن القيام بحق الحضانه هذا على الوجب والنديمه قالوا بعدم الوجوب القانون اذا تخلى فقل لا اقول لا اريد احضانه فإنه ينتقل تنتقل الحضانة إلى من بعدها فمثلاً إذا كان هناك أخت شقيقة وأخت أم وأخت أرس فيما أن الأخت لهم لا تكون حاضنة يستغلون مع وجود الشقيقة فلو أن الشقيقة قالت وأريد الحضانة يقولنا من حقها ذلك انتقل حق الحضانة إلى الأخت أم وقف على هذا يعني إذا كان الأقرب انتنع وكان من حقي أن ان انتقلت الحضانة إلى من بعدها نعم أو كان غير أهل أو كان غير أهل الحضانة لها شروف لابد من توفرها للشكم لأهلية الحضان للحضانة من إسلامه وبلوغه وأطل حرية وحسن ملايك لأدم وجود عاهد مرض معدن ولكن في ذلك من الشروف. فإذا توفرت هذه الشروط سكن حق لصاحبه اخلاطه للحضانة فإذا وجد فيه نانة كإن كان كافرا أو ارسده العياذ بالله فتفر فقط حقه للحضانة فانتقل إلى من بعده انتقل إلى من بعد هذا الشخص الذي فيه النانة. نانة انتقلت إلى من بعده انتقلت إلى من بعده الترتيب الذي ذكره رحمه وما فضانت لأنه كان عنده مثلاً عمّة الشقيقة و عمّة لأذن العمّة الشقيقة كافرة عنه ومقدر. فحين ينتقل حضانة إلى العمّة وهذا كان وجود مانع في العمّة لأمه مثلاً كانت نجمونه تنتقل حضانة للعمّة لأذن وقف على هذا يعني تنتقل الأقرب, في الأقرب, في الأقرب لمن هو أقرب بالقريب الذي يُجِد فيه مالي. ولا وَلَا هَضَانَثَ لِمَنْ فِيْنْهِ رِبْهُمْ شرع رحمه الله في هذه الجنة في ديان الشروط التي ينبغي توفرها في الحاضن في فيه أن يكون شراً والرقيق ليس بأهل المخضارة بخير الجنة لا تترسيب من العلماء رحمه الله والسبب في ذلك أن الشرع نجع الولاية عن الراقير وهو لا يلي أمر نفسه فإن ماله لا من ذلك وهو ملك لحييده إلا ما من قال صلى الله عليه وسلم من باع عدم وله مال ثمانه مباعي لا يشرقه المتاح فأخلى يدك أن يتطرف في ماله فكيف يتطرفه غيره فهو لا يلي كالنظر حظ نفسه من باب أولى أن لا يتولى أمر غيره سبب هذا وقلنا إن الإسلام في نحلة الرخ لا يخصها بثنس ولا بلنس ولا بطائف ولا بجنان ولا بمثال وأنه جعل ذلك راجعا إلى وجود الكفر بنعمة الله عز وجل والمخاربة لدين الله عز وجل. فإذا كان الشخص بهذه هذه سقطت أم الأهلية حتى صارت البهينة كما قال تعالى أنه إلا في الأنعان ظنه أظلت وحين يوم يباهي للشرى ويوم لك فبيننا شكمة الشريعة في هذا كله وعلى كل شال الرقيق لا ليس له حط في الحظام أنه لا ينقى مناسبا بأولى أمان قل إنه مشغول بخدمة سيدي الرقيق حينما يكون مملوكا أكبت الشرء الحق لسيدي هو مشغول بخدمة سيدي ففي ذلك يتفرق الام برعاية او عبس قبيلي ولذلك لو قيلا لهؤلاء انه لا باقث حقوق الشخص المظلوم لان لا بد اما حق سيده ومن عنده حق الشخص المظلوم فقالوا ان يثبت الاصل من انه مطالب بحق يده والبعض يحق ابدا يعني تجد البعض يستغرب من استقرار من هذا هذه اصول شرعيه لانها اذا لم من الشرع اثبت الملكيه لدينا هنا بروز ينخاضه الله على اجيال ائمه امه مملكه ايمان فكانوا مثل يعني فعلوا الامر يختمين في ليبيا المملوك تشغولا في خدمه السنيدي ذلك يوثق النظام بالهاوي الشخص المغلون ومن هنا اسقط جنوب دناره من نمال حق في الولايه للرسم نعم ولاه اساطق ولاه اساطق الخص أصله من صفقة الرطبة إذا خرج ناقش لها فأصله الخروج وسمي الفاسق من جواب الله فاسقا خرج عن طاعة الله والشفق شفقان شفق مخرج من من الله وهو شفق الكفور الكبر للعالميناء وشفق لا يخرج من وهو فعل الكبائد كبيرا من الكبائد او الإسرار على كبيرا من السرائد والفاسق طبعا له أشواه فتارف يكون فسقه مؤثرا في الحضان وتارف يكون فسقه لا يؤثر في الحضان ومن هنا من أعدل الأقوال في هذه المشرة هل الفاسق يتولى الحضانة أو لا يتولى من أعدل الأقوال أننا ننظر في فسقه فإن كان فسقه متهدياً مؤثراً في الحضانة من يكن له حقاً في الحضانة لأن المقصود من الحضانة يفوت بورايته ومقصود الشر من هناك أن يقوم بفقوق الحضانة فمذر هذا لا يؤمنه وأما إذا كان فسقه لا يؤثر في الحضانة فإن قد تجيب الشخص مقصص ويقع في بعض المحرمات ولا أنه من تغير الناس على عرضه ومن أحفظ الناس لفقوق القرارة وقد تجد عنده أخطاء وزلات ولكنه من أفقق الناس أولا ومن أحسنه معاملة فليس كل ذكء يؤثر في الحضانة ولذلك من أهدا من القائنة ننظر فإن كان غشته يضيع الحضانة يؤثر في الحضانة فلا يتلق مثلا الشخص نعرف العيادة بالله ببعض المعاصي في لشرب الخن أو فعل المحرر في من السباعد ومستهتر بالفقوق والواجبات فني في هذا لا يضحف لكن يو كان ذا يشرب الخن ولكنه يؤمن شرقه على المحبون ويؤمن من الضرر المحبون او كانت المعر اتقلفت فحكم بفكتها لكن من أحفظ حصى على أولادها ومن أحفظهم لحق الولد أو حق بنات أخيها او بنات أختها انتقلت الحضانة إليها ولم نؤثر خصفها بالقبض عما القبض لا يوجد من خصف فالشاهد من هذا أن الخصفة إذا أكثر في الحضانة ندعى الصبيل ولم يكن بالشخص خصف الحضانة وأمنع إذن المؤثر عما ان حق ثابت لملك اسف ونما المسافر هنالك ثابت المسافر ليس لو حق الثلانه انا من هذ الجمهور العلماء اصحىهم الله قال تعالى ان يجعل الله المسافرين على المؤمنين الثبين واذا جعلنا من حق كان له ولايه والإسلام لا ولا ولا عمل ولان السافر يؤثر في الصعيد ولذا قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على شقره فابغاه وهم مدان او, أو فبين ان جسان هؤلاء مقترنا فبينا ان الصغير يتاثر بمن يليه فابغاه بمن قبل في قرات كل الابون ومن هنا قطع الجمهور من العلماء وحفظهم الله ولايه السائب على في الحضانه وهذا هو الكثير فإن السريع الشريعة هذا القول وتشهد بصحته ولا من مزوجة لأجندي من نفرون من فين عقلنا ولا من مزوجة لأجندي المرأة الأم لها حق الحضانة لا نمت تتجوج فلو طلقها زوجها فإنها أحق بولدها وبحضانة ذلك الولد فإذا كنت وجدت مضرنا في هذا الزوج إن كان أجندياً عن الصبيلة بنتها فإنه حينئذ تنتقل الحضان من الأن لقوله على الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنتقل فلما قال ما لم تنتقل أخلى يدها عن الولاد وجوده كاف وأما إذا كان الشخص الذي تزوجها من يعني دونه وضين من نحضون محرمية فإنه في هذه الحالة لا تنتقل ولا تسقط الحضانة عن الأم وستدلوا لذلك في قدسة جعفر بن أبي طالب الله عنه فإنه قال إنها بنتني عني وخالفها تحتي فهو ليس بأجنبي عنها قالوا هناك رقى بما جاءها وبينا حمده رضي الله عنه وآله وهنا يقولون إنه لمكان هذا الوضع الذي بيننا جاءها رحمده استحق أن هذا لأنه ليس بأجنبي ومن هل الا القاض انه اذا كان قريبا ولو بنسب بيديه قرابه غير المحرم فإن له حق وحينئذ تعاتب الزوجه بهذا القريب وان لم يكن محرما في ولايتها على بنتها وعلى هذا الخلاصه إن كان قريبا ان كان قريبا له محرم فلا إشكال في بقاء الحضانة عند الزوجة وإن كانت قرابته لا توجد المحرمية فاختيار طائفة من الأنمين رحمه الله وخصف مدل الحناب لا إلا أنه يكون للمرأة حق الحضانة ثابتاً بوجود القرابة بين زوجها وبين هذه البنت المحضونة ونام منذودت من الأجنبي من, من, من, من, من, من محضور من, من, من فين عقد من محضور يعني بالشخص المحضور جنبين من محضور من فين السؤال الآن إذا قلنا أن المرأة إذا تزوجها تسقط حظانتها يرد السؤال هل تسقط مدرد العقد هل نابد أن يدخل هذا الضوء الأجنبي بها وجهان للعلماء من أهم العلم انه لا تسقط حضاره الجنده الا بدخول الزوج وهو مذهب المالكيه والطاهر رحمه الله ومنهم من قال ان مجرد العقد يوجد سقوط البنايه والضمانه سقوط الضمانه وهو مذهب الشافعيه والحناب رحمه الله استدل الذين قالوا ان شرط العقد يوجد سقوط الضمانه بقول علي رضي الله عنه حق به ما لم تنفسخ والمرأة توصد بكونها منكوحة بمجرد العقل يا أيها الذين آمنوا لأنك احضروا الانتمافي ثم طلقتمهم من قبل أن تمسهم فدل على أن المرأة تكون منكوحة بمجرد العقل إذا ثبت هذا سيقولون أنه رسولا قال أنت يا حقبيل لا نمكن كيف. وقد نكحت نكحت وتدوجت وعن دخل بها هذا المذهب الحقيقة مذهب الحنابلة والشافئية على المنهبرة بالعقد اقوى اثرا ومذهب النام فيهم من وارفقهم اقوى نظران معانا الاثر مختلف عند علامات خلاف هل المتاح حقيقة في العقد او حقيقة في الوقت خلافهم مشهور بعد الظلامة يقول حقيقه من اقول من يقول حقيقة الوضع من يقول حقيقهه اسند بالالك ان القران ورد فيه نكاح بمعنى الدخول ورد في نكاح بمعنى العقد واكثر ما ورد بمعنى العقد وقالوا ان نكاح بمعنى الدخول قول وتعالى ثلاث كل ما وقدت ان لا تحط حدودا غيرت ان لا تحط فجاءت السناء ودينت أن المتاح هنا مرض به الدخول وليس مجرد العقد وصار قوله حتى تنتهى الزوجا غيرا مرض الدخول ومن هنا يقوله إن المتاح حقيقة في العقد وحقيقة في الغد وإذا كان حقيقة فيه ما يكون قول على الصدام فإن تلاحق بيه مالا متنفذي محتمل للوجه محتمل مالا متنفذي لأني تعفذي ومحتمل مالا متنفذي يعني يدخل زوجك بكم ثمانة يا رحمه الله طبعا نحتنا الأمرين اعتذج بالأسر وهو الخطر على الشخص المحبوب لا يتأثى إلا بعد الدخول ويكون تكثير الزوجة بانشغام هذه الزوجة بعد الدخول ما قبل الدخول فهو أقوى من جهة النظر لأن الأسر من ناحية البلاق الملتاح حقيقة عن الدخول أيضا فيه إشتال لأن بعض الظلماء رأى أن آية البقرة مطلقة ثلاثا فيها في النساء ولكن جاءت, جاءت سنة ببيادة شرطي الدخول وعلى كل حال في المسألة مشتمل. من فيه النظر والقوة في المعنى لا شك في هو المعتبر فإنزال المانع رجع إلى فقه فإنزال المانع عن الشخص المخبول رجع إلى حقه فإذا أتلنا بكاذا وأفاق المجمون رجع إلى مبارك الحضارة وإن أراج أحد أبوه سفراً قويلاً إلى بلد بعيد ليبكونه وهو وطريعه آمناً فحضارته لأبيه خطيلة الشيخ يقول السائر إن كان النبي له الحق في الحضارة فقيراً والذي يليه المسر هل يقدم المنسب على الفقير مظر من مدفة المحروم الله بسم الله بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله على الله وصحبه من بعد يعني اللعظة الظلمة يرى أن الحاظه له عجرة كان فقير قاد من الباب أولى واطرة الحد من المباب أولى واطرة يعني هو الذي ينفف وهو الذي يقوم عليه الظلم بالنفقة رب النفقات نسهين من منه هنا داب الحضانة وهذا يسهل أخضر الصغير لتعليمه وتعديده وتربيةه ورعايته ليس المثلة بها فقط النفقات مكلمة الحضانة رعاية معنوية للشخص وتطريف أموره النار فيه لكن ما يفعل حاضر من جيدي يتبع لهذا فظل أنه ينفق من جيدي فإذا كان الأقرب فطيرا والأبعد غمينا فتنتقل الولاي إليه إلى الأغنى نقول أن بعض العلماء يقول الحاضن له حق في الحظام أجرة نحن نقول له أجرة إذا كان له أجرة صار الفطير أولى من جهته يعني صارت النفس الذي العسل أولى لفطره وأولى لقربه وبناء ذلك صار السؤال نأكوثه من هذا الواجل فعلى فإن حال الحاضن لا يجب مزيده إنما طبعا لا حكرا حضنت الأم او حضن الأب هو الأصل أنه ينفق من مال المخدوم مال الشخص المخدوم إذا كان صغيرا من صغيرا فإذا كان له والداء هذا التغشير الذي يترمع في النفقات يعني النفقات له بابهم يستقل ويتغل الإنفاق عليهم بكرنا من قرابته بالضوابط التي بيناه ضد النفقات لكن هنا نسلة الدعاية وقيام عن المصالح يعني الله أثابت من الله فضيلة في الشيخ هل المعتوذ تقوم غريب الإحسان وهذا هو مكلف أثابت الله لأن العتا طبعا الأصل أن العتا هو من الضعف في الأقل إذا أفقد الإنسان الإدراكي من نور تنميزها فقط عن التكليف إنسان غير مكلف لأنه في حكم يجنون أما العتا الذي تدخره وفي نظر مين وعقل هذا فائد من علماء رسول الله يقول من الشخص قد يكون فيه بعض الخرفات غير عاقل ليس في مضاضيها ولكن يميل الى غضبه ويقول ان بعض الاحيان ان الشخص افكر خلق الله ولكنه في قصور لان الذكاء شيء من اقل شيء من ومن هنا ان لا يؤثر لكل وجه العقل ويؤثر في الإنسان من ناحية تنميز الأمور إدرافه لها لكن لا يصده لحد الجنون لا يصده لحد الجنون لا يكون معتوهن أم جنون أثابت الله فضيلة في الشيء الأم هل سنتقض الحضان إلى أم الأم أم, أم إلى الأبي مباثرة أثابت الله ذكرنا أن الأم ثم أم الأم لنحظ الإناث وهي أولى من الأرض وبينا أن شفقة الأم أقوى من شفقة الأرض وأم الأم منجلة منجلة الأم وأصول الشريعة دل على هذا هذا أقوى الأقوال من داهم الله إن أم الأم مقدمة على الأرض والله أحيانا أحيانا أثابت من خائدة الشيخ أول السابق إدغاء النبي صلى الله عليه وسلم أعود ذكا من المأسم والمغرب كما هو المأسنى والمغرب أتسابق الله إن الإنسان إذا أصحر منه صلى هذا إن الإنسان إذا غارب أصلابه الدين يتحمل وقع في الإثنين. ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم يعي وعد فلا يفتر يقوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يفتر للشداد فيفتر مخلفا لوعده خاببا في القومه فالسعادة صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة كما تضح في شديد دعاء في الشهر هذا في سماع المؤمنين عائشة رضا الله عنه وفي صحيح من صنع الرسول الله عليه وسلم يستعيد من هذا وقال إنه إذا غلن حجف فكذب ووعد فأخلف هذا ما صلى الله عليه وسلم من آفرة من, من غلبة الدين إذا غلب الإنسان كذب في قومه وأخلف في وعده وهذا من شفا عظيم ولذلك ما يظهر قوة الإنسان في دينه وفقه في إيمانه مثل ما إذا اكتبئت الدنيا وصدق مع الله عز وجل الدنيا دلاء عظيم، دلاؤها عظيم ومن هنا قال عمر رضي الله عنه لا تغضن لكم طنطنة في صلاةه انظروا إليه في ديناره وجهنه فالشخص إلى تل بالدنيا وأصابه البيل وأنه من غرب أصبح غارما مديونا بالصر إلى أن يخلق الظهر إلى أن يخلق الوعد والصر إلى أن يقع في نزال ثلاثة أكثر أكثر أكثر وإنهما أن السلامة وجارتها التي مرضى بواجر حول واديها إنسان يتعب عن أمور الدنيا خاصة تحمل الديون في التجارات وتحمل الديون في الأمور غير راضحة فهذه لا تتمد عقباها ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم معظمًا هذا الشال حال الاشتدانة وعدل سداد الناس حتى يقع الإنسان في غلبة الدين ويقع في خلف الوعد والقبض وزياد الله إلى حده قال صلى الله عليه وسلم من أخذ عموال الناس يريد أثلافها أثلافه الله وهذا يدل على أن الإنسان إذا أخذ الديون ينبغي عند أعضه أن ينظر إلى أمره أول فسن منه الشداد أنه يشده والثاني وجود الطول وغلبة الظلم أنه يشده ولا يجد أن يخاطر الناس خوفا من دعائم أهو عليه من أخذ أموال الناس يريد لإكلافها أكل فغلال التفاوز هذه الأمور لا ينبغي وكم من الإنسان تراهما فوقينا على دين الله عز وجل وطاعة ومصبتي ومصباته فإذا علم الشيطان ضعفه في الدنيا استذل استدرجه حتى يقع فيها ومن ناه ووعده الوعود السابقة حتى يقع في غلبة الضيء وعندها أوروح الله لا يهنأ له أجل ولربما تشيده دعوات السيء والعياذ بالله لأنه قد يضر للناس فقوقيا المقصود أن ظلبت الدين لا خير فيها أن تهلك في الإنسان والعياذ لله تفتم في دينه ودنياه أسأل الله العظيم للعاصر الكريم أن يقلع عنه وأنكم الدين أن عوض وجهه الخريم وقامه القديم من فتنة الدين والدنيا والآخر الله كلا لنا فضيلة السيدة والسائل إذا طليت على فراث كبير وفي الطرفه إذا جاءت أنت تشف صلاة بسم الله الحمد الله والصلاة والسلام على خير قلق الله على أمله وفقه ومن الله إما بعد فإذا كانت النجاسة الممة للمصلي أترك في صلاةه وحينئذ لا يفقه أن يكون الموضع الذي يليه نجسا أو عليه النجاسة فإذا صلى على موضع نجس بطلت صلاةه فأصل في ذلك ما ثبت الحديث الصغير عن عليه الصلاة والسلام أنه صلى بمعنين ثم خلع المعنين أثناء الصلاة فقال فخلع الصحابة النعال فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال ما يشعلكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال ما إنه قد أثاني جبريل فأخبرني أنه ليس فاز طاهراته فدلعنا أنه لا يجب أن يصلي على موضع النجس والمكان النجس والله تعالى أثانكم الله صغيرة إذا فاتت السنة غافية قبلة صلاة هل فقضى بعد الصلاة أسابق الله يسرع قضاء الرواكب ذعب الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راكبة الظهر وذلك ذعب الصلاة العصر وقالت له إن المؤمنين رضي الله عنها رأيك تتصلي رشعك لن أرى تتصليه من قبل قال هنا سنة ظهور أثاني وفع الجقيس فشغلاني عنها آنفا وفي هذا الحديث من التقوى الفوائش شئا كثير منها سؤال العالم عما خالف المساله ونهائته خاصة فيما يتصل بأمور الشر فإن الغالب في أن يكون له سبب وموجد ثانيا إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الضاطلة فترث فعل ضاطلة في وقتها لانشغاله بالدعوة ومن هنا افتدل به على جواز تأخير الظوافب إذا اشتغل طالب العلم بالدرس أو اشتغل بمحاضرة وأراد أن أخر الظوافبة فهذا حليف أصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الظوافبة لدعوة عبد قيس وقت عبد قيس فلما ترك الظوافبة لوقت عبد قيس دل على تقديم العلم والنفع المتعدي عن النفع القاصر لأن فضل العلم والدعوة أعظم من فضل العبادة الراكبة فضيلتها قاصرة والعلم فضيلته شاملة وإذا لا بعض الجهال وبعض الذين يستعجدون في انتفاد الغرب يعتبون على بعض طلاب العلم حينما لا يرونه يشعرون راكبة المغرب بعد خلاص المغرب ويزدحمون من العلم. فهذا انجه لهم بالسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه ساخير الغافر فلا انكر عليهم ولا مجه من السنة وكذا الجهادة كما ذكرنا ان فضل العلم وفضل الدعوة متعددة واما بنفسه للغافر والعبادة القافرة اخذ منها الاصل الذي ذكرناها المرة ان الفضل المتعدد ينقدم على الفضل القافر ومن القاعدة ايضا استنبط منه القاعدة ان ما يمكن ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه قدم الذي يمكن تداركه الذي لا يمكن الذي لا يمكن على الذي يمكن تداركه ومن هنا قال بعض العلماء اذا اراد الظهر وحضر الجنازه قدمت الجنازه على رافدك الظهر لان رافدك الظهر يمكن تداركه والجنازه لا يمكن تداركها حتى قال بعض العلماء له أن يقطع ولكن هذا من حل نظر لأن لا الأصل يقتضي عدم في طال النوافل لأن الله يقول وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ فَهُوَ يَنْيُسَ قَرَارَةُ قَلْبِهِ لَيُلُّهُ اشْتَغَالَ بِهِنَا فِلَا نَصْلَ لَحَكِهِ سَبَلَهُ الْأَجْلِ لكن إذا لم يجد أحد يصلي عليها لأنه إذن يكون من باب كرسي الأقل المستحد لما هو أوجب وآكل هذا إلى باق الوقت وأما بالنسبة لأصل الذي ذكرناه في نسبة الرواتب يسرع قضاء الراكد القبلية كان بعض العلماء رحمه الله يشجد ويقول حديث عائسة رضي الله عنه في قضاء الجعبية وليس في قضاء القبلية. ويقول انه لو فاتت قبلية لا اقبيها وهذا محمد بن قوله هذا محمد بن وقال استحب في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فطر راس الظهر صلى بعد اقضى ركعتين فالركعه الثانيه فا التي هاتان الركعتين هاتان قد صلى بعد الظهر وصدق عليهم أنهما بعدين لكن إلا كانت قبلية وفاة شاكت في فواكر قبل وهذا من جهة النظر والعقل ورد هذا القول بالسنة الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء راكبة المفجر قد صح أنه عليه السلام أنه قضاها بعد وقتها وأجيب عن هذا الجوار بأنه قضاها مرتبة أنه عليه السلام فعلها بعدين لا تقض هذا بما ثبت عنه عليه في البعض الحديث من قوله لا صلاة بعد الصف إلا رفع في الفجر في أحد الأوجه في فسير هذا الحديث من مراد به قضاء رافعة الفجر عند من يقول بجواز قضاءها هذا حفظ من الإنمان ورسو أثناء من النهي عن الصلاة بعد الصف ما كان فإن حديث عائشة رضي الله عنها لو ننزع فيه وقيل إنه ذعبية إنه فعلها ذعبية فإنه وقال العدرة بفواف المكان لأن ذعبية بين الظهر والعصر وقد فعل عليه السلام بعد الأصل ومن يفعلها بعد الظهر وقبل الأصل ومن هنا عند ابن ناشي يسمونه الأصل الأصل فتقير شيء الوارد فإذا تيسر الوارد كان لك أجر المتابعة كامل إن كان ان اصل عامن ان شرط الوارث فسالت غير الوارث واصل دائم حمله من الوارث كان لك اجر الاصل مثال مثلا نقول لكم صح عنه انه دعا في السجود قال اللهم ان صرف الخروج صرف قلبي في طاعت اللهم ان خلل قلبي في طاعتك فانت اذا بهذا الذكر او جبت وجبت اجر الاصل بالدعاء في السجود واجبت اجر متابعه في نعيم السعد لكن لو أنك دعوت في سجودك بغير هذا الزعاء الوارد كان لك الأصل فنحن نقول الأصل أنه مرحبا فعل الراكبة بغير وقت فكون هذه الراكبة جاءت في صفتها بعدية لبعدين ليس هو البعض إن من مراجب السوقية قضاء بعض وحينئذ نرسل حديثا يكون دنيا على قضاء القبلية وقضاء البعضية على حد شواء الله تعالى أثابتنا لفضيلة الشيخ أحيانا في الزخيم وغلى طالب الهول لجعب الأمور المختلفة كزوارة الرحيم والتوسعة في عد الأهل وما لديه من الظروف فكيف يتعامل مع هذه المهام بطريقة المصرى إصابة الله؟ الله هذا السؤال فكيف يحتاج على نظر أولاً لكيف العصر قد الواجب على غير الواجب ذر الوالدين فرد وهذا الفرد مقدم في الحق على غير مفقوق الآخرين فإذا سألك والدة أو الشيد الواجب عنده في القرية سأتي عنده في المزرعة سأتي عنده في تجارة تقدم هذا الواجب تقدر بالله إذا كان الواجبات تقدم عن غير الواجبات فلو أن شخصا او جماعة ضعوف مثلا في السفر لعمره أو لأسفر من ال... زيارة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم هذا مستحب ذر الله بالنواجب تقدم الله بالنواجب هذا مستحب الواجب إذا ازدحمت تقدم الآخر أنا غير الآخر فمثلا إذا, إذا نظرنا إلى حق قريب نجده في هذا حق واجب على ان المسلم ان يسمع هذا القريب مفاجئ ليك هريب يحتاج لكم معه جاء في ضائق جاءه ضرس يريدكم تكون معه وهناك فلان صديق عنده ضرس ايضا يحتاج لكم معه اذا نظرت الى متاكد عليك ان ضرسك ليس له علاقه والقريب اسمه غيرك فاعتبره الحق الآخر الحق القريب وتقدم حق الأقرأ القريب إما الأقرأ فالأقرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أدناك فأنا أدناك أدناك فجعل الشقوق مركبا فوالله عز وجل كل شيء شيء قضى المسلم يمظر دائما للشقوق المؤكدة الفضائل المستحبات والمندودات تقدم فيها المتعدي على القاطر هذه قائدة التفريق الشيء المتعدي نبدو عن الشيء الآخر عليك ندعه منذ ما ذكرنا في قرصة مجلسة السلام في عرافة عبد تقدم الشيء الذي لا يمكن تداركه الشيء الذي يمكن تداركه مثلا لو أنك أثناء الإجازة عندك أشياء لو أخرت عن الإجازة لا يمكن تداركه وأشياء من المستحبات لو أخرت عن الإجازة أنت تشدقها في غير الإجازة ولو بعض الشيء. تقدم الذي لا يمكن تحقيقه بعد الإجازة مطلقاً على الشيء الذي يمكن تحقيقه بعد الإجازة في العرافية هذه كلها أمور يعني لها قواعد وضوارة إذا اتضحنت طبعاً تتضحن مع اتحاد الجنس يعني يكون كلها علوم فهذه علوم ما تدري تذهب إلى هذه الحلقة أو هذه الحلقة أو هذه الحلقة عندك تصليل من هذه الحلقات إذا كانت الحلقة في علم يحتاج إليه حاجة في علم تكثر أعطاء الناس في في علم يعلمه يضبه أكثر ويتقنه أكثر ولا يتستبق في غير القطرة تقدم من هذه الوجوه وتراعي التفديل من هذه الوجوه وهذا ليس خاص بالإجازة وغيرها هذا هو وصول عامة وعند القلماء مجحف التفديل تكلم عليه في القواعد كتب القواعد الكثيرية في قواعد التغيير فهنا في كل شال تقدم الأشياء الواجبة عن الأشياء المنجوبة ومستحدث والسنن والرهائب تقدم الواجبات المؤكدة عن الواجبات المؤكدة تقدم الواجبات إلى الضحنة في الصرص مرافقها التي لا يمكن تداركها التي يمكن تداركها وفراعي يعني في هذا كله النية الصالحة يعني إذا اخترت شيئا أن في قرارة أحذف لولا انشغالت بهذا الشيء أن ذلك الشيء حتى تؤجر بعملك وميتك بعملك لما اخترت ميتك بغير المختار وجدنا عن خير كله يتقضى الله عز وجل وسؤال القلمة إنه سؤال القلمة طالب العلم بل كل إنسان ينبغي أن يمتغل عم آهلك وما هذا من اشتخار ولا مبناء من اشتشار الذي يسأل أهل العلم ويرجعه إلى أهل العلم الأمور الشرعية لا شك أنه سيكون على بصيرا من أمره ويوفق ويسبق ومن العزيز وليس هذا من الله ببعيد من العزيز المجرد أنك لن تأتي بأمر من الأمور فكتشير أحدا من أهل العلم وهذا مجرد فيشير عليك بمشورة إلا وضع الله الجرسة فيما شاره عليك إن آدلاً أو آدلاً أو همامعاً هو من أراض المسجد فليجرد فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى خاصة إذا, إذا رزق منك تستشير العقل فإذا ازدحمت عندك الأمر ترجع إذا كانت شرعية ترجع إلى أهل العجل وإذا كانت الأمر دنيوية ومصالف دنيوية ترجع إلى أهل العقل والأمان شرطان من متنظرين لما تستشير أولاً للأقل وثانياً للأمان فالذي عنده العقل أبعد منك نظرا وأعرف منك بالشدود المفاسد والمصالح وكذلك أيضا أن يكون أمينا لأنه ربما كان عاقلا ساهما لا أمانة عنده وعياذه الله من أمانه وليس كبه نصيحا كإذا رضاقة الله عزيزين العلم استشارة العلم والعقل ومن هنا كان يقول بعض العلم رحمه الله من الناس ينغذق العلم ونغذق العلم أكثر من العقل فعند عين سبيح لكن عقله صوير ومنهم من رضيق العقل أكثر من عمه فأقله أكثر من عمه وجود هذا الناس بعض الناس طالب عينه عم. لكن عمه قليل إلا أن عندهم الرجاع في العقل وبعد النظر الشيء الشديد هذا الجيدا من الله عزه. ومن الناس من جمع الله له دين في السنين علم وعقل الله له دين الإن والعقل فهذا بخير للمنازم وبأفضل ما يكون فإذا أرد الإنسان استشير إن كان لأمر ديني فلا إشكال يرجع العلماء وواجهوا على أن يرجع إلى أهل علم فإن كان فإن يرجع إلى من هو أعقب شاور أخاك إذا نادك نائدة يوما وإن كنت من أهل النشورات فالعلم سبس وما ولا ترى ما بها إلا بمرعاتك فالرسان العاقل الحكيم الذي تأمن على دينك وعربك وآلك استشيره وهنا ننبه على مثلا مهينة جدا وهي أن بعضا من قلنا بذن أصلح من الله كنزل نفائل شرعية يأتي شخص وقوله الله ما أدري أدعى كذا أو كذا والدي يأمر منه ووالدي يتأمرني أو كذا أمر يتعلق بالدين فتجد هذا يعطيه رأيه والآخر يعطيه رأيه والمنضغي على طالب الأن إن لا يخفي في النفائل الشرعية إلا إذا كان على هذا فالعجل يثنأ ويعطيه قاعدة ويعطيه أصل يعني يفهم وينذر ويقعدد ويستجل وهو ليس في أهل ذلك فلا يتقفن المسلم ينور على بصيرة. هذه نار يمار الله المقدم القول على الله يجل حتى في الرأي لا هذه الأمور لا تأتي لأخي في أمر شرعي في طلب الإنس لا تخل لأسأل كذا وتبكر يا إخنان تحصدون وعين وعند الله قديم الأمور الشرعية تناط لأهل الإنس ويرجع فيها إلى أعلم العلم الذين هم أعلم أحقا فنحن نقول هذا لن يأتينا بعض الأخيار ونقول والله قال لذا كل أقول الله لا تفعل كذا وفعل كذا وبعد نقول إن فعلت كذا أثن فهذا لا يجب. تحليل الحرام في تحليل الحلال والمنذر الرجوع إلى مؤمر الله برجوعه لن أهل العلم وتقوى الله عز وجل وعلى كل شخص يستشيره أقوه او يصابر أن ينصح له فخاصة إذا أراد الإنسان أن ينصح أن يستمسح للأخيار والأخيار كإمام المس إذا كان فيه الصلاة فيه في الصلاة وراء صلوا إن شاء في أمور الدنيا أسأل الله الأبن رب العسكين أنهي أمنا مولنا رشدا وأن يسلك بنا عظل السبل إنه لي ذلك والقادر العظيم رأسه بأمانا بسم الله الرحمن الرحيم